ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايه كل خلقه بين كان لي ذا ليل شكوى فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا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 يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد هو العين تدمع والضماير في ونين خايف ان البعد ياخذك بننا عهد وسنين يا لا لا يا لا لا والسنين بنا تدور والسنين بنا تدور بنشد القمرى ودور في السماء مرشد دليل وشد الطائر وقول لا وين ذياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين له مثيل يا لا لا يا لا لا لا وما بدا فيكم قصور وما بدا فيكم قصور عزتي لك يا خوي همك الليل طويل فقدن لك راس مالك فقد الزول الجميل أطلب الله لك جنان وطلبه ظل ظليل يا للا لا يا للا لا والوعد جنة هو